قل إِنَّمَا أنذركم وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا இ وَلَئِن مَّسَّتْهُم نَّفحَةٌ مِّن عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ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 قالوا وجدنا آباءنا لها قال لقد كنتم நலவி وآباؤكم في உலிம் مبين قُلْ أَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ الْلاَّعِبِينَ قَالَ ربكم رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ வில்லீஃகுலி الشَّاهِدِينَ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ அஸ் تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ